وَأَنِسْتَأْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُوا إلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤَتِّكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا يُمِينٍ كَبِيرٍ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثمون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة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 الَّا تَعْمُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَمِيصٍ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُونَا بَادِي الرَّأِي وَمَا نَرَاكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ وَلَيَأْقَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ فَعُمْيَةٌ عَلَيْكُمْ وَأَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ فَعُمْيَةٌ عَلَيْكُمْ أَنْ أُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثر تجدالنا فأتنا, فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين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 الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم اني اعلمك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان أسألك ما ليس لي به علم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 إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا باسمه قال إني أشهد الله وشهد إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظر إني توكلت على الله ربي وربكم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 ولمَّا جَاءَ أَمُونَ نَجِينَهُمْ وَالَّذينَ آمَنوا مَعَهُ بِرَحْمَةِنَا وَنَجِينَهُمْ مِنْ عَذابٍ وَلِيد وَتِلكَ عَاد جَحَد بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْرُسَ لَهُمْ وَالتَّبَعُ أَمْرَ كُلِّ جَبَارٍ عَنيد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 فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد وإننا لفي شك مما تدعونا وإنا لَفِي إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينه من ربي وآتاني منه رحمة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 رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصن إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ريلة أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لحليم أوراه منيب يا إبراهيم عَنْ عن هذا قَدْ قد جاء رَبِّكَ ربك وإنهم عَذَابٌ عذاب غير مرض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 إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أنفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء وَلَا الناس أشياءهم ولا تبخس وَلَا فِي في الأرض مفسدين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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى قصوا عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم قَابِلَ وَإِنَّ لَنَا وَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَدَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ مُرِيبَ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 وَكُلَّنَّ قُصْوَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمُوَعْظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَالْحَقُّ